أعرف أن علي مغادرة البلاد حالا بينما كنت في المطار كنت أحاول أن أبقي أعصابي تحت السيطرة لا تبدو مثيرا للشكوك اظهر كما لو أنك مرتاح لكن في الواقع هو أنني أصرخ من الداخل كنت أسلم جواز سفري للسيدة كانت تنظر إلي هل تعرف شيئا؟ كنت أستطيع سماع نبضات قلبي في أذني إن أمسك بي سينتهي أمري سأحصل على حكم بالسجن المؤبد ربما واجه عقوبة الإعدام قالت تقدم وأعادته شعرت بالراحة لكن لا لأنني أعرف أنني سأمر عبر جهاز الأشعة معي ستون ألف دولار ملفوفة حول خصري في حزام نقود كانت سقايا ثقيلتين كأن فيهما أسمنت لقد انتهيت نظر إلي الرجل وكان سيمسك بي قال هل لديك شيء في جيبك؟ بحثت في جيبي وأطلقت نفسا وقال أجل لا بأس تفضل مجرد الشعور كان مذهلا أردت أن أصرخ في الداخل أنني هربت كنت بائسا لكنني كنت حرا كنت أسير في الشارع أتساءل من يلاحقني لم أستطع كسب الأصدقاء لم أستطع التحدث إلى أي شخص أرى عائلات في المتنزة وكنت أفضل أن أتعرض للطعن أو الضرب بعصا على ألم مراقبة العائلات الأخرى يلعبون ويتعانقون ويتبادلون المحبة أتساءل ماذا يفعل أولادي؟ هل يفتقدونني؟ أريد إجراء اتصال بعائلتي لكنني أعرف أنهم يتنصتون إلى الهاتف لذا لا أستطيع أفكر بشأني أين ستسير حياتي هكذا من نزل إلى آخر من دون أصدقاء ولا عائلة وأدركت أنني في حبس لكنني لست في السجن بعد ذات يوم كنت أسير على الشاطئ نظرت إلى الأعلى رأيت طوافات ثم تخطب ما ثم استوعبت الأمر المكان هادئ تماما وهذه كوبا كوبانا هذا ليس ممكن وبينما كنت أنظر إلى أعلى لا أريد النظر إلى الأسفل لأنه ستنتهي حياتي يا إلهي بد من وجود مخرج طالما وجدت مخرجا كان كأن شخصا أطلق النار علي بالفعل عرفت أن الأمر انتهى وكان قد انتهى